يقرأه عليكم عمرو المساطي يقول رحمه الله فصل قال الرازي الفصل الثاني في تقرير الدلائل السمعية على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز والجهة قلت لم يذكر في هذا الفصل حجة تدل على مطلوبه دلالة ظاهرة فضل أن تكون نصا بل إما أن يكون ما ذكره عديم الدلالة على مطلوبه أو يكون على نقيض مطلوبه أدل منه على مطلوبه وذلك هذا بذكر حجره قال الحجة الأولى قوله تعالى قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم, ولم يكن له كفوا أحد قال وعلم أنه قد اشتهر في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مهية ربه وعن نعته وصفته فانتظر الجواب من الله تعالى فأنزل الله هذه سورة إذا عرفت هذا فنقول هذه السورة يجب أن تكون من المحكمات المتشابهات لأنه تعالى جعلها جوابا عن سؤال السائل وأنزلها عند الحاجة وذلك يقضي كونها من المحكمات من المتشابهات وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب يخالف هذه السورة كان باطلا قلت كون هذه السورة من المحكمات وكون كل مذهب يخالفها باطلا هو حق لا ريب فيه بل هذه السورة تعديل ثلث القرآن كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ويا صفة الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح على يعتمد الأئمة في تنزيل الله كما ذكره الفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيظهم من أئمة الإسلام وهي على نقيض مطلوب الجهلية أدل منها على مطلوبهم كما قررناه في موضع. وربما نذكر منها هنا ما ييسره الله لكن سائر الآيات المذكورة فيها أسماء الله وصفاته مثل آية الكرسي وأول الحديد وأفل الحسر ونحن ذلك هي كذلك كل ذلك من الآيات المحكمة لكن هذه السورة ذكر فيها ما لم يذكر في غيرها من اسمه الأحد الصمد ومثل نفي الأصول والفروع والنظراء جميع وإلا فسمه الرحمن أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم فأثبته الله لنفسه ردا عليهم وهذا أبلغ في كونه محكما من هذه السورة إذ الرد على المنكر أبلغ في إثبات نقيض قوله من جواب السائل الذي لم يرد, لم يرد عليه بنفي ولا إثبات وقد قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وقال تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وكذلك قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه لا كاذبا هذا أبلغ في كون موسى صرح له بأن إلهه فوق السماوات حتى قصد تكذبه الفعل من الإخبار عن ذلك بلفظ موسى وكذلك مسألة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس صح ليس دونها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر صح ولا ليس دونه سحاب؟ فقالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته كما تضارون كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر. وسائر ما في هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة الصريحة المتوترة مع ورودها على سؤال السائل وجوابه بهذا التصريح هو من أبلغ ما يكون في إثبات هذه الرؤية وأبعد عن التشابه كما يظنه الرزي وغيره ممن يحرف رؤية عن حقيقتها اتباعا للبرسي وغيره من الجهمية وإن كان الرزي في الظاهر مقررا بالرؤية فإن إقاره بها كإقرار المرسي وذوي بألفاظها ثم يحرفون الكلمة عن موضعه ثم قال الرازي فنقول إن قوله تعالى أحد يدل على نفي الجسمية ونفي الحيز والجهة أما دلالته على أنه تعالى ليس بجسم فذلك لأن الجسم أقله أن يكون مركبا من جوارين وذلك ينافي الوحدة وقوله أحد مبالغة في الوحدانية فكان قوله أحد منافيا للجسمية قال وأما دلالته على أنه ليس بجوهر فنقول أما الذين ينكرون الجوهر الفرد فإنهم يقولون إن كل متحيز فلا بد أن يتميز أحد جانبيه عن الثاني وذلك لأنه بد ان يتميز يمينه عن يساره وقدامه عن خلفه وفوقه عن تحته وكلما تميز فيه شيء عن شيء فهو منقسم لأن يمينه موصوف بأنه يمين لا يسار ويساره موصوف بأنه يسار لا يمين فلو كان يمينه عين يساره لا في الشيء الواحد انه يمين وليس بيمين ويسار وليس بيسار فيلزم اجتماع النفي والاتبات في الشيء الواحد وهو محال قالوا فثبت أن كل متحيز فهو منقسم وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد فلما كان الله موصوفا بأنه أحد وجب أن لا يكون متحيزا أصلا وذلك ينفي كونه جوهرا وأما الذين يثبتون الجوهر الفرض فإنه لا يمكنهم الاستدلال على نفي كونه تعالى جوهرا من هذا الاعتبار ويمكنهم أن يحتجوا بهذه الآية على نفي كونه جوهرا من وجه آخر. وبيانه هو أن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتاليف في الذات فقد يراد به أيضا نفي الضد والند ولو كان تعالى جوهرا فردا لكان لكل لا كان كل جوهر فرد مثل الله وذلك ينفي كونه احد ثم اكد هذا الوجه بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد ولو كان جوهرا لكان كل جوهر فرد كفوا له فدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر وإذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر وجب أن لا يكون في شيء من الأحياز والجهات لأن كل ما كان مختصا بحيز وجهه فإن كان منقسما من كان جسما وقد بينا إبطال ذلك وان لم يكن كان جوهرا ولما بطل القسمان ثبت أنه يمتنع أن يكون في جهة أصلى فثبت أن قوله أحد يدل دلالة قطعية على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا في حيز. واجهة اصلا قلت هذا الاستدلال هو معروف قديما من استدلال الجهمية النافية فانهم يزعمون ان اثبات الصفات ينافي التوحيد ويزعمون انهم هم الموحدون فان من اثبت الصفات فهو مشبه ليس بموحد وانه يثبت تعدد القدماء لا يجعل القديم واحدا فقط فالجهمية من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم يبنون على هذا وقد يسمون أنفسهم الموحدين ويجعلون نفي الصفات داخلا في مسمى التوحيد ومبنى ذلك على أصل واحد وهو أنهم سموا أقوالهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم وجعلوا مسمى الأسماء الوريدة في الكتاب والسنة أشياء اخر ابتدعوها هم فألحدوا في أسماء الله وآياته وحرفوا الكلم عن مواضعه وقد ذكر تلبيسهم وتحريفهم وإلحادهم أئمة السلف والخلف وإما نبه عليه الإمام أحمد قال في رسالته في الرد على الزنادقة والجهمية فقالت الجهمية لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات ان زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقد قلتم بقبل النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته قلنا لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولا نقول ولم يزل ونوره ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر فقالوا لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا إن الله لم بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته وضربنا لهم مثلا في ذلك فقلنا أخبرون عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرم وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله وله المثل الاعلى بجميع صفاته اله واحد لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرته والذي ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق, خلق له علما فعلم والذي لا يعلم هو جاهد ولكن نقول لم يزر الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف قال وسمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحيدا وقد كان الذي سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوانح كثيرة وقد سماه وحيدا بجميع صفاته فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد فهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد عنهم أنهم قالوا لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء هو كلام مجمل ولكن مقصودهم أنه لم يكن أنه لم يكن موجودا بشيء يقال انه من صفاته فإن ثبوت الصفات يستلزم عندهم التركيب والتجزئة إما تركيب المقدار كالتركيب الذي يزعمونه في تأليف الجسم من أجزائه وإما التركيب الذي يزعمونه في الحدود وهو التركيب من الصفات كما يقولون النوع مركب من الجنس والفصل ويستلزم أيضا التشبيه والتوحيد عندهم نفي التشبيه والتجسيم ويقولون إن الأول يعنون به عدم النظير والثاني يعنون به أنه لا ينقسم وهم يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد والتوحيد في كتاب الله وسنة رسوله وليس هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهذا أصل عظيم تجب معرفته فقال نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم الواحد هو الذي لا صفه له ولا قدر ويعبرون عن هذا المعنى بعبارات فيقول من يريد هذا المعنى من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله إن واجب الوجود واحد من كل وجه ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء كم من ولا يقال ليس فيه كثرة حد ولا كثرة كم أو يقال ليس فيه تركيب المحدود من الجنس والفصل ولا تركيب الأجسام ومقصود هذه العبارات أنه ليس لله صفة ولا له قدرة وكذلك تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم إن القديم واحد ليس معه في القدم غيره ولو قامت به الصفات لكان معه غيره وأنه ليس بجسم إذ اسم مركب مؤلف منقسم وهذا تعديد ينافي في التوحيد أو يقولون أيضا إن ثبوت الصفات يقتضي كثرة وعددا في ذاته وذلك خلاف التوحيد ويسمون أنفسهم الموحدين والعلم الذي يعلم له هذا علم التوحيد وهذا عندهم أول الأصول الخمسة التي هي عندهم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هنا أخذ محمد بن التومرت هذا اللقب وسمى طائفته الموحدين ووضع لهم المرشدة المتضمنة لمثل عقيدة المعتزلة وغيره من الجميع في التوحيد ولم يذكر اعتقاد الصفاتية كمن كلاب والأشعري فرضا عن اعتقاد السلف والأئمة لكن ذكر في القدر مذهب أهل الإثبات وهذا الذي ذكر يشبه قول حسين النجار وضيطار بن عمرو، وكان حفص الفرد من أصحاب النجار وكان برغوث من أصحاب ضرار وذاك خصم للشافعي وهذا من خصوم أحمد وذهب حسين النجار وضائفة من المعتزلة إلى أن معنى الواحد هو الذي لا شبيه له كما يقول فلان الواحد دهره وقد يقولون التوحيد يجمع المعنيين جميع فالأول نفي التجسيم وهذا نفي التشبيه فإن نفي الصفات عندهم هو نفي التجسيم وهذا نفي التشبيه والتوحيد ينافي التشبيه والتجسيم وجمع قولهم إن التوحيد يجمع ثلاث معا أنه واحد في نفسه لا صفة له وقدر فليس بمركب ولا محدود ولا موصوف بصفة تقوم به وهو أيضا واحد لا شبيه له فهذا نفي التجسيم والتشبيه والثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له وهذا الثالث هو متفق عليه بين المسلمين لكن الناس يقولون هذا التوحيد لا يتم للقدرية الذين يجعلون بعض العالم مفعولا لغير الله ويجعلون من يفعل كفعل الله فإن هذا إثبات شريك له في الملك ثم إن المعتزلة وغيرهم من الجهمية وان وافقهم بقية المسلمين على نفي التشبيه فإنهم يدخلون في اسم التشبيه، فإنهم يدخلون في اسم التشبيه كل من أثبت لله صفة كما هو معروف عنهم، ولذلك نقله عنهم الأئمة كما ذكره الإمام أحمد في الرد عليهم. فقال في وصف الجهم وتأويل القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف من الله شيئا وصف به نفسه في كتابه او حدث عنه رسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبه فأضل بكلام بشر كثيرة وتابعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمر بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية وأكثر الشيعة المتأخرين على هذا التوحيد ونفي القدر وأما الشيعة المتقدمون الذين أدركوا زمن الأئمة فكان جمهورهم على الإثبات وغالب الأئمة الإمامية المصجحون بالترسيم قلت أصحاب عمر بن عبيد هم المعتزلة فإن عمرا هو الإمام الأول الذي ابتدع دين المعتزلة هو واصل بن عطاء وأما الذين اتبعوه من أصحاب أبي حنيفة فهم من جنس الذين قاموا بأمر محنة المسلمين على دين الجهمية لما دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن وغيره من أقوال الجهمية وهم مثل بشر المريسي واحمد وأحمد بن أبي دواد قاضي القضاة وأمثالهم ولما أدخلت الجهميه هذا النفي الذي ابتدعوه في مسمى التوحيد أظهر المسلمون خلفهم من الأئمة والفقهاء وأهل الحديث والكلام كما, كما... وروا أبو عبد الرحمن السلمي ومن طريقه شيخ الإسلام الأنصاري عن عبد الرحمن بن مهدي قال دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمر بن عبيد لعرض الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحبة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل وكان المثبتة من أهل الكلام يخالفونهم في مسمى الواحد وكذلك الصفاتية وقد تقدم كلام أبي محمد بن كلاب في معنى واحد أنه قال في كتاب التوحيد في معنى قول القائل إن الله واحد وفي معنى قول ذا مطلقا لشيء إنه واحد فقال معنى قولنا الله واحد أنه منفرد بنفسه لا يدخل غيره وقال في معنى مطلق قول ذا إنه واحد إنه قد يقال ذلك لما هو أشياء كثيرة مجتمعة وهو أنسام متماثلة كما يقال إنسان واحد وقولنا الخالق واحد لا على هذا المنهج لأجل أنه المنفرد بنفسه الذي لا يدخله غيره قال وقد كان الله واحدا قبل خلقه فلم تداخله الأشياء حين خلقها ولم يداخلها ولو كان ذلك كذلك لم يكن واحدا قال ولو كان داخلا فيها لكان حكمه حكمها ولو كانت داخلة فيه كان كذلك ومن زعم أنها فيه أو هو فيها لزمه أن يحكم فيها بحكم المخلوق إذ كان في المخلوق أو المخلوق فيه فلما استحال في ربنا أن يداخل المخلوقين فيكونوا بعضا لهم أو يداخلوه فيكونوا بعضا له لم نجد منزلة ثالثة غير أنه بائن بخلق الأشياء فهي غير داخلة فيه ولا مماسة له ولا هو داخل فيها ولا مماس لها ولولا أن ذلك كذلك كان حكمه حكمها فإن قالوا فيعتقبوه الطول والعوض قيل لهم هذا محال لأنه واحد لا كالآحد عظيم لا تقاس عظمته بالمخلوقات كما أنه كبير عليم لا كالعلماء كذلك واحد عظيم لا كالآحد العظماء فإن قلت العظيم لا يكون إلا متجزيا قيل لك والعليم لا يكون إلا متجزيا وكذلك السميع والبصير لأنك تقيس على المخلوقات قال بنفورك وحكى حاكون عن ابن كلاب انه لا يصح ان يضبط بالوهم شيء واحد اراد انه ان كان قديما فلا بد من صفات وان كان محدثا فمن عرض قلت هذا الكلام يقال ابطالا لمذهب الجهميه ونحوهم من الفلاسفه والمعتزله ان الواحد واحده لا صفاتها له فيقال لهم فيمتنع على هذا القول ان يكون في الوجود واحد كما سنبين ان شاء الله مخالفه قولهم لللغه والعقل والشرع ولكن كثير من متكلمة الصفاتية من أصحاب الشعري ونحوهم فسروا الواحد والتوحيد بنفس تفسير المعتزله وغيره من الجهمية ولم يفسره بما ذكره من كلاب ولا بغير ذلك كما سنذكره لكن مع تفسيرهم إياه بما ينفي التجسيم والتشبيه لم يلتزموا أن ذلك ينفي الصفات بل عندهم تفسير الواحد ذلك لا ينافي ثبوت الصفات القائمة به وهذا من مواقع النزاع بينهم وبين المعتزلة والفلاسفة وغيره من الجهمية فإنها هؤلاء يزعمون أن النفي الصفات داخل في مسمى الواحد وأما الصفاتية فينكرون ذلك قال الأستاذ أبو المعالي قال أصحابنا الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم أو لا يصح انقسامه قال القضي أبو بكر ولو قلت الواحد هو الشيء كان كافيا ولم يكن في الحد تركيب وفي قول القائل الشيء الذي لا ينقسم نوع تركيب قال الأستاذ أبو المعالي القاضي التركيب في الحدود وهو أن يأتي الحاد بوصف زائد يستغنى عنه وقد لا تفهم من الشيء المطلق ما تفهم من المقيد وليس يفهم, وليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء المقصود من التحديد والإضاح أجاب القاضي بأن قال كلامنا في الحقائق والشيء المطلق هو الواحد الذي لا ينقسم قال منازعوه ويقال قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء فهما أمران متلازما فلا بد من التعرض لهما ثم قال أبو المعالي ثم قال أصحابنا إذا سئلنا عن الواحد فنقول هذه اللفظة تردد بين معاني تردد بين معان فقد يراد به الشيء الذي لا يقبل وجود القسمة وقد يطلق والمراد به نفي الأشكال والنظائر عنه وقد يطلق والمراد أنه لا ملجأ وملاذ سواه وهذه المعاني متحقيقة في وصف القديم سبحانه وتعالى وقال أستاذ أبو بكر بن فورك إنه سبحانه واحد في ذاته لا قسم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له وحكى عن أبي إسحاق الإسرائييني أنه قال الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع يعني الوصل والفصل قال الأنصري إشارة إلى وحدة الإله فإن الجوهر واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية والإله سبحانه واحد عن الحقيقة فلا يقبل فصلا ولا وصلة قال فإن قال قائل الوحدانية ترجع إلى صفة إثبات أم هي من الأوصاف التي تفيد النفي؟ قلنا قال بعض المتكلمين القصد من الواحد انتفاء ما عدا الموجود الفرد وربما يميل القاضي أو بكن إلى هذا وقال الجبائي كونه واحد ثابت لا للنفس ولا للمعنى وطرد ذلك شاهدا وغائبا والذي يدل عليه كلام القاضي أن الاتحاد صفة إثبات ثم هي صفة النفس قال أبو المعالي فإن قيل أوضح معنى التوحيد قيل مراد المتكلمين من أطلق هذه اللفظة اعتقاد الوحدانية والحكم بذلك وأبو المعالي كثيرا ما يقول قال الموحدون ويعني بهم هؤلاء وسلك سبيله ابن التمرد في لفظ الموحدين لكن لم يذكر في مرشدته الصفات الثبوتية كما يذهب إليها أبو المعالي ونحوه لكن اقتصر على الصفات السلبية وعلى الأحكام وهذه الطريقة المتزلة والنجارية ونحوهم وكذلك قد وافق هؤلاء في تفسير الواحد بهذه المعاني ثلاثة طائبة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم قال القاضي أبو يعلى في المعتمد كما ذكر ابن الباقلاني وأما الواحد والفرد والوتر فمعناه استحالة التجزئة والانقسام والتبعيض عليه فقال ونفي الشريك عنه ونفي الثاني عنه فيما لم يزل ونفي المثل عنه تعالى وعن صفاته الأزلية فجعل في هذا الموضع اسم الواحد يعم هذه المعاني الثلاثة وأما في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات ففي الواحد بما لا شريك له وجعل هذه المعاني ثلاثة أقوال فقال وأما وصفه بأنه واحد فمعناه الذي لا شريك له القهار يقار كل جبار والأحد والواحد بمعنى واحد وقيل معناه شيء وكل شيء واحد وكل واحد شيء فإذا قيل للجملة إنها واحدة فإنه يقدر فيها حكم الواحد الذي لا ينقسم وقيل المراد به نفي النظير كقولهم فلان واحد زمانه لكن كثير ممن يفسر الواحد بعدم التجزي يريد بذلك ما يعرفه الناس من معنى التجزي وهو انفصال جزء عن الآخر كما يعنون بلفظ المنقسم انفصال قسم من قسم وليس هذا فقط هو المعنى الذي يريده نفات الجسم بقولهم ليس بمنقسم ولا متجزي فإن هذا المعنى لا يشترطون فيه وجود هذا الانفصال ولا إمكان وجوده وهذا الاصطلاح قول أبي الوفاء بن عقيل في كتاب الكفاية باب في نفي الولد والترزية وهو سبحانه واحد لا يتجزأ لقوله تعالى لم يلد لأنه لو كان والدا لكان متجزئا لأن الولد هو انفصال جزء من الوالد قال سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا قال لان التجزي لا يجوز إلا على المركبات وقد افسدنا التركيب حيث افسدنا كونه جسما قال ونخص هذا بدلالة أخرى فنقول إن الإلاد تحلل والتحلل لا يجوز إلا على ذات مستحيلة تتعاقب عليها الازمان وتتغالب فيها الطباع تأخذ من الأغذية حظا وتعيد منها فضلا والقديم سبحانه ذات لا يداخله شيء ولا يداخل شيئا ولا يتصل بشيء ولا ينفصل عنه شيء لأنه واحد والتجزي والانقسام لا يتصور إلا على آحد التأمت بالاجتماع فتوحدت وتفككت بالانقسام فتعددت ألا ترى أن العلل والأحكام والعقول والعلوم لما لم توصف بالتركيب لم يتسلط عليها الترجئة وكذلك قال أبو الوفاء ابن عقيل في باب نفي التشبيه وهو سبحانه غير مشبه بالأشياء فليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا على صفة من صفات الموجودات قال سبحانه ليس كمثله شيء معله ليس مثله شيء والكاف زائدة والدلالة على أنه ليس بجسم ولا مشبه للأشياء أنه لو كان جسما لكان مؤلفا لأن حقيقة الجسم هو المؤتلف ولهذا أدخلت عليه العرب التزايد فيقال هذا أجسم ويرغض به أكثر أجزاء وأكبر جثة ولو كان مؤلفا لاحتاج إلى مؤلف كما احتاج سائر أجزام ويجاز عليه ما يجوز عليها من التجزي والانقسام والتفكك والالقيام ولو جوزنا قدم غائب مع كونه جسما لاختبسنا من العلم بحدثها هذا الجسم الحاضر حدث الغائب ولأن المشبه للشيء ما سدم سده وقام مقامه فلو اشبه هذه الأشياء الموجودة أو شيئا منها لسدم سده وقام مقامه في القدم والإحداث والصفة والاختراع وإلى غير ذلك من صفات القديم سبحانه ولأنه لو كان يشبهها من وجه من الوجوه لاحتاج إلى ما احتاجت إليه من الأمكنة التي يقوم بها ويتحول إليها وكذلك لا واجب قدم الأمكنة لوجود قدم الكائنات وفي ذلك إما قدم العالم أو حدث القديم وكلاهما محال فما أدى إليه محال قلت وطائفة أخرى تجعل قول النصارى في الأقانيم بمعنى الأجزاء والأبعض لكن ليس في نقلهم أنهم يوجبون كون الولادة انفصال جزء عن غيره كما يذكر الأولون قال أبو عبد الله بن الهيصن الفصل الرابع وأما القول في أنه أحد أحدي الذات فإن النصارى زعمت أن الله جل عن قولهم أقانيم ثلاثة رب واحد وفسر بعضهم الأقانيم بأنها الأشخاص وقال بعضهم انها الخواص وقال أهل التوحيد أن الله واحد في ذاته ليس بذيء أقانيم ولا أبعض واحتجت النصارى بأنكم قد وافقتمونا على أن الله عز ذكره قد كان ولم يزل وله حياة وكلام وذلك ما أردناه بقولنا أقانيم ثلاثة قال والرد عليهم أن يقال لهم إن الحياة والكلام عندنا صفتان لذاته وليستا في حكم الذات ولا يقع عليهم اسم الله فان الله هو الموصوف بهما دونهما وليس يصح اضافه شيء من افعال الربوبيه اليهما لان الحياه والكلام لا يفعلان وانما يفعل الحي المتكلم وهو الله سبحانه الموصوف بهما وليس كذلك قولكم من قبل انكم جعلتم الروح والابن اقنومين يتناولهما اسم الله وافعال الربوبيه عندكم منسوبه الى مجموع الاب والابن والروح القدس قد جعلتموها بمنزلة أركان الإنسان التي يتناول مجموعة اسم الإنسان وتنسب إلى جملتها أفعاله وهذا هو وصفه بالتجيئة والتبعيض وليس ما وصفنا به من الحياة والكلام كذلك ثم يقال لهم وإذ قد كان الله عندنا وعندكم موصوفا بالقدرة والعلم والمشيئة والسمع والبصر والرحمة والعزة كما كان موصوفا بالحياة والكلام فهل جعلتم هذه كلها اقانيم له؟ وما لكم قصر قصرتم الأقانيم على الثلاثة وفي هذا ما يدل على أنكم لم تذهبوا من الأقانيم مذهب إثبات الصفات له لذلك فرقتم بين هذه الصفات وبينها وإنما ذهبتم فيها مذهب الابعاض والأجزاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قلت مذهب النصارى لكونه متلاقضا في نفسه لا يعقل إذ لا حقيقة له كما لا تعقل المتنعات صاروا يضطربون في قوله فكل طائفة منهم تفسره بغير ما تفسره الأخرى وكذلك يضطرب الناس في نقله فلهذا ذكر هذا فلهذا ذكر هذا أن الأقانيم عندهم ابعاض كأركان الإنسان وإن كان الآخرون من النصارى لا يقولون ذلك فإن عندهم كل واحد من الأقانيم إله يدعى ويعبد مع قولهم إن ثلاثة إله واحد وبعض الإله ليس هو إلها ولكن عندهم الذات المنصوفة بالأمور الثلاثة مع كل صفة أقنوم ثم يقولون إن الواحد هو المتحد بالمسيح فإن كان متحدا لصفة فالصفة ليست إلها يخلق ويرزق وعندهم المسيح إله وإن كان المتحد الذات فيكون الم... فيقول المسيح هو الأب والابن والضوح القدس إله وهم لا يقولون ذلك وإنما يقول المتحد به الكلمة التي هي الابن ويقولون هو ابن الله لذلك ويقولون أيضا هو الله لأن المتحد به هو الذات التي هو الله فيجعلون المتحد به هو الذات بصفة دون الذات بالصفتين الأخرين ومن المعلوم أن الصفات لا تفارق الذات وقد يقول ويكونون يقولون كما حكى هذا الأقانيم أبعاظ وأجزاء كل منهما إله أيضا وإذا عرف أن مراد إمة هذا القول بنفي التجزي والانقسام ليس هو وجود الانقسام بانفصال بعضه عن بعض ولا امكان ذلك وإن كان اللفظ في ذلك أظهر منه في غيره فإن عامة الفاظهم الإصطلاحية لا يريدون بها ما هو المعروف في اللغة من معناها بل معاني اختصهم بالكلام فيها نفيا وإثباتا اخصهم بالكلام فيها نفيا وإثباتا ولهذا قال الإمام أحمد فيهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يشبهون عليهم وهذان المعنيان مما اتفق المسلمون فيما أعلمه على تنزه الله وتقدسه عنهما فإن الله سبحانه أحد صمد لا يتجزي ولا ويتبعض وينقسم بمعنى أنه ينفصل بعضه عن بعض كما ينفصل الجسم المقاس المقسوم المعضى مثل ما تقسم الأجسام المتصلة كالخبز واللحم والثياب ونهو ذلك ولا ينفصل منه بعض كما ينفصل عن الحيوان ما ينفصل من فضلاته وهذه المعاني هو منزه عنها بمعنى أنها معدومة وأنها ممتنعة في حقه فلا تقبل ذاته التفريق والتبعيض بل ليس هو بأجوف كما قال الصحابة والتابعون في تفسير الصمد أنه الذي لا جوف له كما سيأتي بيانه وأكثر الناس لا يفهمون بالنفي التبعيض والتجزئة والانقسام والتركيب إلا هذين المعنين ونحوهما وذلك متفق على نفيه بين المسلمين اللهم إلا أن يكون بعض من لا أعلم من الجهال والضلال قد جوز على الله أن ينفصل منه بعضه عن بعض، كما يحكى ذلك عن بعض الكفار فبنو آدم لا يمكن حصر ما يقولون وإنما المصود أن المقالات المحكية عن طوائف الأمة لم أجد فيها من حكى هذا القول عن أحد من الطوائف وإنما مراد ائمه هذا القول من الجهمية والفلاسمة والمعتزلة ومن اتبعهم من الصفادية بنفي ذلك ما ينفونه عن الجسم المطلق وهو أنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء ولا يتميز منه شيء عن شيء بحيث لا يكون له قدر وحد وجوانب ولا هو عين قائمة بنفسها يمكن أن يشار إليها أو يشار إلى شيء منها دون شيء ولا يمكن ايضا عند التحقيق أن يرى منه أن يرى منه شيء دون شيء وهذا عندهم نفي الكم والمساحة واما غير الصفاتيه فيريدون أنه لا صفته اذ وجود الصفات يستلزم التجسيم والتجزئه والتركيب كما سياتي بيان قولهم فيه وهؤلاء ينفون التجسيم والتشبيه وهم متناقضون في ذلك عند النفات والمثبتة الذين يخالفونهم كما أن النفاة تثبت موجودا مطلقا مجردا عن الصفات والمقادير وهم في ذلك متناقضون عند جماهير العقلاء وكذلك من أثبت أنه حي عالم قادر ونفى الصفات كان متناقضا عند جماهير العقلاء ومن أثبت من الصفاتية الصفات الخبرية كالوجه واليدين مع في التجسيم والتشبيه هم متناقضون في ذلك عند من يخالف من الصفاتية وسائر النفات والمثبتة كما هو قول ابن كلاب والأشعري وغيرهما ثم متكلمة أهل الحديث وفقهائهم الذين يوافقون هؤلاء على النفي مع إثبات المعاني الوردة في آيات صفات وأحاليثها هم متناقضون في ذلك عند هؤلاء ولهذا لما صنف القاضي أبو يعلى كتابه الذي سماه كتاب إبطال التأولات لأخبار الصفات وقال في أوله أحمد محمدا يرضيه وأستعينه على أوامره ونواهيه وأبرع إليه من الترسيم والتشبيه وصار في عامه ما يذكره من احاديث الصفات يقر الحديث على ما يقول انه ظاهره ومقتضاه مع قوله بنفي الترسيم كما يقول سائر الصفاتيه في الوجه واليد وكما يقولونه في العلم والقدره ونحو ذلك وهذا تناقض عند اكثر اهل الاثبات والنفي ولهذا صار في أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من يشهد بتناقضه إما مائلا إلى النفي كرزق الله التميمي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم وإما مائلا إلى الإثبات كطوائف أجل وأكثر من هؤلاء من أهل السنة والحديث وغيرهم وطوائف أخرون من أصحاب أحمد وغيرهم يوافقونه على مجمل ما ذكره وإن نازعوه في بعض المواضع وهؤلاء أكثر وأجل من المائلين إلى النفي كالشريف أبي جعفر وأبي الحسن القزويني والقاضي أبي الحسين و أبي وإن كانوا يخالفونه في أشياء مما أثبتها إما لضعف الحديث أو لضعف دلالاتهم وأما التشبيه فهو في الصلاح المتكلمين وغيرهم هو التمثيل والمتشابهان هم المتماثلان وهما ما سد أحدهما ما سد صاحب وقام مقامه وناب منابه وبينهم لزاع في إمكان تشابه الذي هو التماثل من وجه دون وجه وهل التشابه الذي هو التماثل بنفس الذوات أو بالصفات القائمة بالذوات؟ وهذا التشبيه أيضا منتفن عن الله وإنما خالف فيه المشبهة الممثلة الذين وصفهم الأئمة ودموهم كما قال الإمام أحمد المشبه الذي يقول بصر كبصر ويد كيادي وقدم كقدم ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه وكما قال إسحاق أبو نعيم ومحق المتكلمين على أن هذا التشابه الذي هو التماثل لا يكون إلا لا يكون على أن هذا التشابه الذي هو التماثل لا يكون بالموافقة في بعض الصفات، بل الموافقة في جميع الصفات الذاتية التي بها يقوم أحدهما مقام الاخر وأما تشبهه في اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل في شيء من الحقيقة كما يقال للصورة المرسومة في الحائط إنها تشبه الحيوان ويقال هذا يشبه هذا في كذا وكذا وإن كانت الحقيقتان مختلفتين ولهذا كان إمة أهل السنة ومحقق أهل الكلام يمنعون من أن يقال لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه فإن مقتضى هذا كونه معدومة ومنهم طوائف يطلقون هذا لكن من هؤلاء من يريد بنفي التشابه نفي التماثل فلا يكون بينهما خلاف معنوي إذ هم متفقون على نفي التماثل بوجه من الوجوه كما دل على ذلك القرآن كما قد بيناه في غير هذا الموضع كما يعلم أيضا بالعقل وأما النفات من الجهمية وأشباههم فلا يريدون بذلك إلا نفي الشبه بوجه من الوجوه وهذا عند كل من حقق هذا المعنى لا يصلح إلا للمعدوم. وقد قرر ذلك غير واحد من إمة المتكلمين حتى أبو عبد الله الرزي كما سنذكر كلامه في ذلك وكذلك لفظ التجسيم هو كلفظ التأليف والتركيب والتبعيض والترجئة من معناهما هو متفق على نفيه بين المسلمين ومنهما هو متفق على في بين علماء المسلمين من جميع الطوائف إلا ما يحكى عن غلاة المجسبة من أنهم يمثلونه بالأجسام المخلوقة وأما المعنى الخاص الذي يعنيه النفات والمثبتة الذي يقولون هو جسم لك الأجسام فهذا هو مهجد النزاع بين أئمة أهل الكلام وغيرهم وهو الذي يتناقض سائر الطوائف من نفاته لاثبات ما يستلزمه كما يتناقض نفرته مع نفي لوازمه ولهذا كان الذي عليه أئمة الإسلام أنهم لا يطلقون الألفاظ المبتدعه المتنازع فيها لا نفيا ولا إثباتا إلا بعد الاستفسار والتفصيل فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة من المعاني وينفي ما نفاه الكتاب والسنة من المعاني والمقصود هنا أن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو المذكور في الكتاب والسنة وهو المعلوم والاضطرار من دين الإسلام ليس هو هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هؤلاء المتكلمون وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول فهم مع زعمهم أنهم موحدون ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله بل التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة وذلك أن توحيد الرسل والمؤمنين هو عبادة الله وحده فمن عبد الله وحده لم يشرك به شيئا فقد وحده ومن عبد من دونه شيئا ومن عبد من دونه شيئا من الأشياء فهو مشرك به ليس بموحيد مخلص له الدين وإن كان مع ذلك قائلا بهذه المقالات التي زعموا أنها التوحيد حتى لو أقر بأن الله وحده خالق كل شيء وهو التوحيد في الأفعال الذي يزعم هؤلاء المتكلمون أنه يقر أنه لا إله إلا هو ويثبتون بما توهموه من دليل التمانع وغيره لكان مشركا وهذه حال مسرك العرب الذي بعث بعث الرسول اليهم ابتداء ونزل القران ببيان شركهم ودعاهم إلى توحيد الله واخلاص الدين له فانهم كانوا يكذبون بان الله وحده هو الذي خلق السماوات والارض كما أخبر الله بذلك عنهم في القرآن كما في قوله ولا ان من خلق السماوات والارض لا يقولون الله وفي قوله قل لمن الارض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون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 قال ابن عباس تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره فهذا الشرك المذكور في القرآن في مواضع كثيرة المضاد للإخلاص والتوحيد كما في حديث جابر وابن عمر وسعد وغيرهم وقد بسطنا الكلام في, هذا في غير هذا الموضع والتوحيد الذي جاء به الرسول يتناول التوحيد في العلم والقول وهو وصفه بما يوجب انه في نفسه أحد صمد لا يتبعض تفرق فيكون شيئين وهو واحد متصف بصفات تختص به ليس فيها شبيه ولا كفر والتوحيد في الإرادة والعمل وهو عبادته وحده لا شريك له وقد أنزل الله سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والواحدة في توحيد العمل ولهذا كان القول فيها لا أعبد ما تعبدون وهي جملة إنشائية فعلية والأخرى في توحيد العلم وهي قوله قل هو الله أحد ولهذا كان القول فيها جملة خبرية اسمية والكلام إما إنشاء وإما إخبار فالإخبار يكون عن العلم والإنشاء يكون عن الإرادة ولهذا قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال وقال الله لا تدخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد وقال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم وفي القرآن من نفي الألوهية عن غيره من المخلوقات وإثباتها له وحده ما لا يحصى إلا بقلفه كقوله فلا تدعوا الله إلها آخر فتكون من المعذبين ولا تدعوا مع الله إلها اخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا فعلم أنه لا إله إلا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ونحو ذلك بما يتضمن وحدانية في الالهيه فلا يجوز أن يكون إله معبود إلا هو هي يضمن استحقاقه العبادة والدعاء لا أنها بمعنى القدرة على الاختراع كما يذكر ذلك عن الأشعري فإن هذا هو الظروبية التي كان المشركون يكررون بها ولهذا خاطبني بعض الأعيان من الفضلاء المتفلسفين وأخذ يقول إن الفلسفة يوحدون وأنهم من أعظم الناس توحيدا ويفضلهم على النصارى في التوحيد فبينت له أن الأمر ليس كذلك بل النصارى في التوحيد خير منهم وأنهم مسركون لا موحدون فقلت الفلاسفة الذين تذكرهم إما مشركون يوجبون الشرك ويوالون عليه ويعادون وإما صابئون يسوغون الشرك ويجوزون عبارة ما سوى الله وكتبهم مشهونة بهذا ولهذا كان أحسن أحوالهم أن يكونوا صابئة أو هم علماء الصابئة وهل كان نمرود وقومه وفرعون وقومه وغير هؤلاء إلا منهم؟ وهل عبدت الكواكب وبنيت لها الهياكل وأصنامها إلا برأي هؤلاء المتفلسفه بل وهل عبد الصالحون وعكف على قبولهم ومثلت صورهم إلا بأرائهم؟ حتى الذين كانوا متظاهرين بالإسلام منهم قد صنفوا في الإشراك بالله وعبارة الكواكب والأصنام وذكر ما في هذا الشرك من الفوائد وتحصيل المقاصد وبل الضرار يعلم من عرف يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك وجميع الرسل بعثوا بذلك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقد اتفق المسلمون على أن دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى خير من دين من لا كتاب له من المشركين والصابئين وغيرهم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته